البرنامج هذا العلمي منهجي مؤصل فيه لجزور البلاء اللي مني بها العالم اسلامي عندما وضع حسن بنا جزور او بذرة نشأة فكرة او جماعة او تنظيم الاخوان المسلمين احنا طبعا في ديات الحلقة نرحب بضيف هذه الحلقة الدائم فضيلة الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني عميد دار العقيدة الاسلامية والمشرف العام على علاقات البصيرة اهلا ومرحبا بك استاذ دكتور اهلا ومرحبا حياك الله وحشتنا الله يكرمك وطبعا احنا مالنا اسبوع غايبين في البرنامج ونتمنى يكون حلقه النهارده حلقه دسمه وممتعه <تصفيق> بس للاسف الشديد لا تخلو الحلقه من مخالفات لهذا التنظيم بنضطر اسفين ان احنا نتعرض ليها علشان نواكب الاحداث بوري حديك في نهايه الحلقه اهلا يا نور الله يكرمك يا محمد اخبار صحتك ايه في بداية الحلقة دكتور المنهج الجديد او الخطة الجديدة اللي بيانتهج لإخوان تعرف ان هم دائما بما تفشل خطة بيانتقل لخطة اخرى في رهنات رهنوا عليها قبل مرسي وحتى بعد سقوط مرسي وقبل انتخابات وبعد انتخابات كلما فشلت خطة لجاول اخرى الان المتابع لما يدور في الكواليس الإخوان او حتى في الندوات المعلنة ندرك انهم انتهجوا منهج جديد وهو نشر الأفكار المغلوطة والمذاهب المرضوحة والأقوال الشازة والتشغيب على الأحكام الشرعية من أجل تضليل العامة وغياب الفهم الصحيح لهذه النوازن منها مثلا طبعا هذه أمور كثيرة جدا أنه رأينا من الإخوان أو على مواقع الإخوان وفي خطابات قتل الإخوان من يقول أنه بسقوط الخلافة الإسلامية سنت 1424 وكان اخر خليفه كما تعالى هو عبد المجيد الثاني خليفه العثماني بسقوط اخر خليفة سقطت الخلافة ولا يوجد ولي امر للمسلمين في العالم الاسلامي وبالتالي مساله الخروج على الحكام ومساله انه ما فيش مسائل يعني مستهلكه وما لها محل من الاعراب ان هذا الكلام قد يمتلي على سوزا يقول عوام فنريد ردا على هذا الباطل خاصة وأنت أخبير بما ينتهج هؤلاء الأفكار يعني مزيفة فضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أسأل الله عز وجل كما كشفهم وفضحهم وبين ابتداعاتهم وتلبيسهم أن يزدادوا إما هداية أو ضلالا فيما هم فيه هداية أن يرجعوا إلى المنهج المستقيم والمنهج المستقيم والفطر المستقيمة بخلاف ما يفعلونه تماما فإن ما يفعلونه ينم عن مغالطات من يوم ما طلع الفكر بتاعه صحيح يعني دلوقتي احنا نقول ليس بيننا بين هؤلاء أي عداء شخص على الإطلاق صحيح بل نتمنى لهم الهداية ونتمنى أن يعودوا لكن بأسلوبهم الذي سلكوا فيه منحى أهل البدع أن البدع أخطر ما يكون على الإنسان المبتدع الذي يصاب بالغرور في, بالغرور في بدعته من الصعب يعني إلا, يعني إلا أن يشاء الله عز وجل من صحيح. الصعب هدايا صحب البدع صعب أنه يرنعه ليه؟ لأن الشيطان لأنه متصر على الحق بيسوه أنه هو على الحق م. وبيدافع عنه باستماته حتى لما تجد مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف هؤلاء بأنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية وأن هم زهاد وعباد وقراء وغير ذلك من هذه الأمور تعجب لأن خطره ما في فيه او أو زي ما تقول أصابه مرض أو فيرس يصعب مالوش علاج. مالوش علاج مالوش علاج هم مش عايز يسمعك مالوش مالوش مالوش مالوش يمتلع لهم بالهداية سألها. أصل الفكر بتاعكم مبني على منقترب تولدي وما أصابهم الآن من الهوس بسبب فشل مخططاتهم ينسيهم ما فعلوه من قبل وينسي ويفضح الفكر اللي هم عليه من منذ تأسيسه يعني الفكر اللي هم عليه من, من بداية التأسيس اعتقاد حسن البنة أن الخلافة سقطت وإنما فيش خليها في العالم إسلامي يعني هو, حس هو أول حسن بنه لا فيك حسن بنه لا يعني هو اول من وضع هذه البزر ولذلك فيه. اقام الاخوان على انها جماعة الاسلام مم. كبديل عن الخلافة مم. واجرى لها بيعة اصبحت جماعة الاخوان بتمثل الخلافة اللي واجب على المسلم كله ان يدخلوا تحت لوائه تمام بمعنى ان الشكل الهرمي اللي ينطلق من حسن البنا كخليفه المسلمين هيبقى له نائب في كل, كل دولة في كل دوله وكل دولة هيبيع هذا الخليفه كل دولة رئيسها يعني او المراقب العام بتاعها هيبيع هذا الايه الخليفه الى ان وصلوا الى 80 دوله وظنوا في صمت في آه... تنظيم باطل لفتره 80 سنه حتى يتمكن فما أن بدأت بوادر التمكين من خلال الهيمن على مصر وتونس وليبيا والسودان وغزة فلسطين غزة فلسطين وبدأوا أنهم يخدوا في العراق واليمن واليمن وأنت تعلم أنهم لا يدينون بعقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة حق بل يرون كل أصحاب البدعي في الدنيا من جماعتهم وعلى رأسهم, وعلى رأسهم المجوس وعلى رأسهم المجوس ولذلك صحيح لما فشل هذا المخطط أصيبه بهستيريا الحالة الموجودة دلوقتي فيه ما سنرى في المقاطع اللي معانا من الفيديو عبارة عن زي ما تقول واحد أصابه العمى فيما أشي قادر هو بتكلم ازاي يعني يحزي, يحزي, يتخبط يحزي كالذي يتخبطهش طبعا فمش قادر تصرفات وميز هو يريد ان ينسب انه كان بيدفع عن الشرع وانه هو, هو المعبر عن اسلام وهو ده الاسلام ففجأ لأ الواقع ربنا سبحانه وتعالى اجرى الامور على عكس مراده وهم ينظرنا باسم الشرع اقاطع حضرتك بس بعد ذلك انه النهاردة في تصريحة مصطفى الفقي وبيصنف النوريل سياسي وكذا هو طبعا رجل صلاقات في الإخوان وكلوه وقلقات بيه ومنظامه بعض جديد بيقوله ده عرضه السيسي أكثر تدينا من قتل إخوان صحيح يعني نازل تديون صاهري او تديون من أجل الوصول إلى شيء معين فهذا الرجل ذكر أن السيسي بنسبة لي أو علاقة به أكثر منكم تديون وده طبعا تصريح صادم يعني أنهم طبعا يصوقوا أنهم حاملين لواء الإسلام يعني لا ده الكلام عن السيسي على انه هو كافر وهو عضو الله وكل الشعب المصر كله وللشعب اللي تبع السيسي كافر بالله العظيم انما اللي تبع الاخوان هم المؤمنون كلمة الشعب دي آه. هترجعنا لفكرة ايه فكرة انه الجماعة جماعة الله المختارة او تنظيم الاخوان اللي هو التنظيم الاسلام وما سوا خارج عنه احنا شعب هو انت بتملك وملك اخنية واحد انت رايه عالب او رايه شيخ او رايه المفروض داعية طراز الكلام واحد مغني تقولي احنا امة وانتو امة شعب وشعب ما هو الكلام ده كله منطلق من السؤال انت سألته فلسف هم بيعتقدوا ان الاسلام مرتبط بوجود خلافة مم. اذا سقطت الخلافة عندهم حاسق بالاسلام الحاجة التانية تماني ان هم هذه الجماعة او بيمثلوا الخليفة اللي بيه تستمر السمع والطاعة لولادة ولي الأمر فمصطلح ولي الأمر عندهم يعني وجود خليفة ممكن للأمة الإسلامية والخليفة الممكن عندهم للأمة الإسلامية ما فيش مجال غير حسن البنة وجماعته المرشد العالم أما ما عدا ذلك فليس بولية أمر مع أن هذا يصادم الكتاب والسنة والفطرة والإجماع وكل ما ورد من دلائل تشير إلى إنه ربنا سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في أرضه لاستخلاف النوعي فكل مستخلف ورسول لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فقال الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته إذن هو قيد الإمام بالرعية فقد تكون دائرة الرعية كبيرة أو تكون دائرة الرعية إيه؟ صغيرة فإن قدر إن أصبحت الرعية المملكة العربية السعودية أوكاة الرعية جمهورية مصر عربية أوكاة الرعية ليبيا فالإمام عليها والحاكم عليها ولي أمر لهذه البلاد صحيح ده أمر بالكتاب والسنة والإجماع وكل الأدلة وكل الدلال فهم يريدون أن بفكر من التكفيري أن يبينوا للناس أن هذه ليست رئاسة فيجوز لك أنك أنت تتحارب وتعمل لغاية ما توصل لسدة الحكم عشان توصل هذا الأمر في حين أن لو أن رئيس منهم غلب. يبقى يوجب له السمع والايه والطاعه والطاع ويستدل بالاحاديث اللي فيها ايه السمع والطاعه لا ابو محمد بن لا انا عاوز بقول إنه, انه في حاجة هنا عازم الحاكم المتغلب والسمع والطاعه وغيره مع مع من كان منهم بس انا عاوز اقول حاجة الوقت انت بتقول مش في حاكم شرعي للبلد للمسلمين هو طبعا انا فاهم لا انا فاهم حضرتك بتتكلم على عكبار ان هو تصوره للخلافه وتصوروا الدين ان هو الدين هو اللي بيسد الدين هنا لما خوصر بان احنا في مخالفه شرعيه في المظاهرات في الاعتصامات في خروج على الحاكم في قطع الطرقات قال لك انت بتتكلمني عن عن هو في دي حاكم مش في حاجه اسمها حاكم شرعي ده راجل احنا بنجيبه زي شخشيخه يعني فنظروا الحكم على انه لهده في ايد الشعب دبور وهكذا هذا امر امر الثاني عاوز اسال سؤال انتوا دلوقتي قلتوا مش في حاكم شرعي للبلاد طب مرسى حكم سنة السنة دي كان يتبعلكوا ايه حاكم شرعي لو سمعوا الطع ولا زي الابن واللي بعده لا هو حاكم شرع عندهم طبعا لو سمعوا الطع يبقى شغل بقى تهريد ولذلك يقولك اللي حصل أصابهم بصدم لأن هم كانوا متوقعين حياتكم ألف سنة أو أكثر لا, لا مش هيسيبوا الحكم خالص, هيسيب الحكم خالص. اه. وإن هم وصلوا من المخطط بتاعهم إلى الكمال اللي وصل إلى درجة ان يستحيل أن يزاحوا عن الحكم وهم في سعيهم الى الوصول للحكم سلكوا كل السبل المخالفة لشرع الله وتآمروا وخانوا يعني الخيانة مش من مش رعب فتاح السيسي زي ما هو ما لا الخيانة مين كنتوا انتوا اللي خوانا اكبر حاجة عملتوها انكم خنتم كتاب الله وسنة رسوله وخنتم امة محمد صلى الله عليه وسلم في ادعاءات كذبة على مدارة 80 سنة ولدلك ربنا فعل بكم ما فعل ان الله لا يصلح على مفسدين وده دكتور. خلينا نشوف يا دكتور محمد الهوس والتأثير بتاع الـ الـ الـ الـ الضياع اللي هم حسين به فيما يتعلق برؤيتهم الأحداث في مصر طبعا. الأحداث في مصر الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى سلم مصر من مكرهم ومن تآمرهم وخيانتهم على تمزيق هذا البلد إلى أشلاء من أجل مشروعهم هم مش مشروع الإسلام أنت تتكلم عن الإسلام ما تتكلمش عن الإسلام مش أنت اللي تمسك الإسلام صحيح ولا أنت اللي عتصر الإسلام ولا اللي تبعكم من العصار الإسلام بل الإسلام دميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قائده محمد مش حسن البنة والشبهك لازم تفهم كده كده تخيل مثلا اسمه وقد غنيم وقد غنيم هو قاعد مع محمد المسهود محمد الصغير خلينا نشوف الفيديو ده يعني الرئيس المختلف انت اي عق تقاطعت من الاول نجيب الكلام من الاول اللهم عليك الخائن وما دف اما بالخسيسي الخائن شوف التكفير الكلام اللي خلي بالك يا دكتور احنا كنا زمان بنتحفظ في الرد على من يعني يسبون على المشير السيسي يا صلى الله بحفظه على اعتبار انه واحد من المسلمين وهل يابوس حتى الواقع مسلمين لا على اعتبار ان احنا يعني هما كانوا يسوقوا ان احنا طبعا احنا دعمين للسيسي مع ان احنا قلنا في الانتخابات لا انتخابات ولا غيره الان اصبح هو ليه امر شرعي فيجب ان اي مسلم يدافع عن الحاكم الشرعي ويرد على هؤلاء الاوباش رجل ده شوف يا أبي محمد بدي انا أنا بس عايزة أقولك إحنا مش دعنا من قضية أنه هو يشتم أو يقول الأول أنا بس عايزة أبيين لك الحالة النفسية اللي عايش فيها وقده غنيم ومحمد عبد المقصود ومحمد الصغير هم عادين بيدوا عدوا قبل ما تقول حالة سعادة أول حاجة تلات دول تصنيفه ما عاد لحظك تكفريين ده اول للتكفير ومحاضره بتقفيري والثالث محمد صلاح تكفيري جماعه اسلاميه اه جماعه كمان اللي اللي اللي اراقب الموحدين كلهم طبعا يعني دول سيلفان الدم اللي قاعدين على الحواديت دول دم انا بقول تماما عن كل قطرة تبقوا في مصر اه وخصوصا ما يتعلق باللي ماتوا وهم يظنون انهم يخدمون دينهم محسن صنع آه. يعني ظل سعيوه في الحياة الدنيا أصحاب الاعتصامات والمظاهرات التي تشاركوا لي بس يا دكتور يعني قد يكون من الذين يعتصمون في الشوارع قد يكون منهم من هو مغر به ساب هؤلاء أي ما هو بقول لك هؤلاء يعني داعد بقول كابسة في, في قطر وبيحرض الناس على القتل في قهرة هو دلوقتي قدامه تركيا وقطر مم. قبلك المسلمين قبلك. لكن خليشوف أردوغان حيحليكم لغاية إنتا هو, هو أنا عادي عادي حاجة يعني بأسئلة كتابة حيشة لأسف قطر دولة تعتبر مليئة بالمنكرات والمخالفات الشرعية وكذا تركيا تركيا طبعا طبعا ونجاسة ومخالفات شرعية وعلمانية وغيره وغيره وغير وغير وغير وغير وغير وقطر فيها اكبر قواعد لامريكا وفيها رئيس مجلس ادارة ورئيس قسم القناة في العالم اللي هو الحاكم الحام حد من دول يقدر يواجه كلمة دولة فضيتنا خلينا نتكلم من الوقت بقى ايه يا مدلتر محمد لان يا الارض المس... انه ما ده... عارف اقولك انه كذبة دا ريهم ما بده في دا المك... ايه هو دلوقت الاسمه وقده هنين لا في المكان اللي هيروخ فيه او اللي هستقر فيه هيمدى حكامه هو سبع بحمده سبع بحمده مش حكاية حق بتكلم به ه... هذا الذي يتطاول على ولي امر من رايل وقح رايل وقح, راين وقح. شوف وقح. شوف محمد. هو طبعا انساء الله اتمنى انهما ما يسيبوش يحسبوه لا هو عند في مصر لهم طرق يرى في يجيبه هم لو حكام قطر حداهم يعني أنا اسمح لي أن أوضيه كلمة الآن لو حداهم يعني يعني مسحة من, من, من فهم أو انتماء للدين لا ينبغي أن يهان ولي أمر شرعي لمصر في دور القفل لا ينبغي أن أحضر دكتور محمد انت ناسم كل حاجة بسط عندهم ايو بازد بس على اقل الواعدين بقى خلالنا عشان نتكلم بقى يعني كلام ممتاز يعني في الموضوع دي مم. ولي امر قطر بارك للسيسي وهنه بالوضع دي اه ترح يقوله في ايه طب انا عادك انت بتبارك للسيسي مسابل او باش دول سيس <تصفيق> <تصفيق> لا هم هم في تركيا مش اظنش في القطر يديني. لا القرضاوي في قطر اسمه اسمه بلده غنين في قطر مم. لكن العبد المقصود الصغير في تركيا والله هو مجميل أنا مجميل هو, هو انا في انا هو في فيديو انا كله وانا في قطر اخواننا في قطر وحقق قردوه قال كلمه هو اطعمونا من جوع وامانونا نقول سوف طيب يتفطر <تصفيق> من اصاب ومن ايلى ومن ثبت ومن عانى ومن اختار ومن مولى انه يتقى منهم جميعا شر افتراء اللهم كل من قال لا اله الا الله وصدق به يغني له من يخرج ومن قيله سلمة الايابي فحرق قلبه على اعز جلبي الله شوف مش عارف الدراع بيجو عندهم في الغالب معكوس شوف كل حقل توقف دي انا اقول لك شوف النفسية اللي في هم عايشين فيه فالقفر <تصفيق> واحد من العامة على الفترض فتصارد كده انه سيدا فعلا رجل اشاء وكذا وكذا واحد من العامة وشفى وقال له تسلم الايابي وقال له بارك الله فيك وقال له انت باثل تيتها لدوا عزة ايه انه ينتهك في عرض في حد يد... يجي على مشكله ما انا بقول لك ده دليل على ايه على قمه ال... ال... ال... الغل, الغل, الغل والحقد اللي موجود في قلوب ثم محمد <تصفيق> لو انت جبت بتاع <تصفيق> لو جبت بتاع المقياس بتاع ريختر بتاع الزلازل اه اذا كان الزلزال القوي يوصل ل 10 يبنمر الدنيا كلها هتلاقي عنده مليون صحيح يعني دول لو, لو لو قدر كده ان واحد زي اردوغان طلع راي بيفهم وطاقته وترادوه روح فيه ما حدش هيهرب منهم والله يش... طول محمد هو علوم المفتي احال اوراقهم للايه او للمكتماحات اوراق المفتي فيعني سواء كان هنا او هنا ان شاء الله ربنا يعجل ويريحنا منهم ان شاء الله شوف يا سيدي الله اللهم اخرج شبابهم الله الله من شرتهم وجماعتهم اللهم اجعل الدائره تعاملهم اللهم احفظهم اللهم لا نشتريوه واجعل لنا قدورا ونورا وحياه وعقالا وانتقهم من ايام جهنم اللهم امين امين, آمين, آمين. يعني فيتاخ السلسله فكل دولتين دول قال ما كل ما قال ما قال ما دول كل سيدنا وشعب بيقول في التكفير عمل عمل هذا برده نحن على دينته وعلى كل علماء الأرض يطالبوا بهذا كل هو ده الكذب كل علماء الأرض يقصد مين كل علماء الارض انا بالي تمانين الف لا مش عارف ايه ستين ايه مهون حوانا صغير بروب دعليش بقول ايه اسراكيب انا مرخوا انا يا عمير هذا دولي ايه ايه صدقنا الشيخ فنان والشيخ عبناني من من هذا القبيل بهايقات عبنية هيقات عبنية اللي هي الهيقات دوله اعداد من ضغن جمعية الشراعية لفقوا الاصلاح والتحدي العالمي وهيئة الدول الخليج وروب بطيط الصناعة الكاذبة اللي عمالة بتوع دخلها فينا دكتور اللي هو الهيئة القومية للحقوق الاصلاعي والاسمهي رحت فيه دي دي خلاص رابع وما في الشئ الابر يعني دول كانوا معمولين عشان هدف معين هل كانوا معمولين علشان يجمعوا كل الجمعيات الخيرية وما يأتي فيها من الزكاه وما ياتي فيها من اموال تحت مسمى ان العلماء وكلمتهم المسموعه مناسبه خير ان فعل النهارده الحمد لله اه استجابوا لنا اهو بس, بس ان يعمل مشروع الزكاه بس يا ريت ضبط جيد لا إنه... هم كلهم اصلا يسمعوا الكلام اللي احنا قلناه ويبداوا في التنفيذ انا تبقى مبشر تبقى للمشاهدين ان الأظهر او ال ايو الاظهر الان بالطلب نفسه المفتي ولا المفتي المفتي ولا الوزير الاوقاف على الله مش متذكب انا اتصور ايا كان لكن الاظهر الان مشروع لعمل بيت مال المسلمين الزكاة انت كنت حقا قلت رقب اجل كاله الطول من الزكاة 17 مليار ماذا بقاء يعني تاريق سد حاجة وطلبوه من المشير السيسي والمشير السيسي وافه ما اللي اللي عملش اللي في عهد اللي فعد <تصفيق> الاخوان على دوره هما اللي رفضوا الاخوان رفضوا فده معناه ان خيار ممتاز جدا جدا الدكتور ها هو لان هما اللي بياخدوا فلوس دول ما احنا ناخد احنا خلي بالك ده معناه ان الازهر بالفعل بينظف امم نفسه من الاوباش بتوع الاخوان دول في حاجه هنا لفت نظري لها محمد عبد المقصود هيئات ال وكذا فرس ان في ناس احنا كنا نبرسلهم او كنا نحسب لهم دايما الاخوة زي عبدالله بركات الى اطابة عليه النهاردة اه اه هيو اه هيو وهم كلهم متأمرين اتابة دول خلايا نائمة مظبوط صحيح فربنا اراد ان يكشف هؤلاء يجمعوا في رابع الادوية انكشفت الاقناعة داي انا, انا اعرف من الاخوان والشيخوان <تصفيق> <تصفيق> يعني كل روح نات وده معناه ان تخططوا في السر يبقى الشيخ طالع على انه معبر عن الاسلام وهو عباره عن تكفير ممكن يطعن الإسلام في ظهره اه حزبي وحزبي اه وده بنحذر منه الجامد لان دلوقتي الشيخ رايد صلاح اللي هو بتاع الاقصى في المسجد الاقصى هتسمعوا دلوقتي وهو بيتكلم بيقول ايه بان على حياته بغاز ما عادش قادر يخبي اي مثلا انا بقول الكلام ده ليه لان عبد الرحمن السديس وسعود الشريم اللي ماسكين هم على نفس الشاكلة و... ومر أو. الوقت الناس مش عارفة انه هم كده أو. لكن لما يبلغ لك رائد صباح بهذا الكلام الشيخ اللي, اللي قاعد لسانه القذارة بتطلع منه سبحان الله بحاجه ما طلعش الشيخ اقصد ايه ودي ودي <تصفيق> دكتور <تصفيق> كان امبارح عاملين مؤتمر في عرعر قبل <تصفيق> شويه ف قعدت انا سجلته من الفضائيات <تصفيق> من, ال... من, <تصفيق> <البزيرة>. <تصفيق> من الجزيره الجزيره طبعا الجزيره كانت لا لا <تصفيق> ساعتين سمعته كله والله يا دكتور محمد ان دل ذلك على شيء فانما يدل على مدى الغضب والغل اللي في في... يعني سبحان الله إذا كنتوا أنت انتوا بتدافعوا عن بيه فهل تتصور ان رب العالمين يفعل بكم هذا إلا إذا كنتم محتاجين لنا كنتم تراجعوا بقى كل حاجة و... واحد يقول كلمة بتقول عجبتني قالهم ربنا دي صالم حشاء فأمقاله إزاي تقولك سؤال ده الناس بقالهم تمانين سنة بقولوا احنا عاوزين نفعل بكشار الله وإسلام وبعد سنة يقصوا إلى الصورة هل ربنا دي صالهم كده أكيد هم تستهلوا أكيد هم ليس سهلوا <تصفيق> معلى... خرجنا ب... هنشوف دفاع النائب المحتفظ بالاتفاق حق تفتقد هذا ونائب بيقول جنوبه ده اتفاقات امر موسى زي جنوب والله غير والله اه ولا كان فكره اسمه يعني انت بقى لو القدر الابرايم اللي هو وانا اعتقدت اه هو عايز ان المسؤوليه دي لهذه لجنه الانصار بقى التكفيري بقى هو بيقول ايه الجريمه اللي ارتكبها محمد موسى بص يا شيخ احنا معلش مع الاعتراض لا مخلش بس أنا أوردك الجريمة الاتكبة قلوا بيجي الجريمة أنا أعزوا الحاجة أن كثيرا ما ينفسك حالا بسوط بيدا أقولوا بابلاش إنت بابلاش إنت ابدعهم بيجي عليك إنت إني عكس أبوا بابا جعلهم تلاتين شئت بجي عرفهم أعزل الإسلام فإن لحصل إيه بابلاش إنت خالي أغريك إيه <تصفيق> لا ما هو الإسلام مش هم هو مفكر نفسه كده ما هو مفكر نفسه فربنا سبحانه وتعالى أعزل الإسلام اللي ديله دول الفطرة بس, بس اللي صالح صل... الأهل حق <تصفيق> ما هو ده معناه أن ربنا سبحانه وتعالى عندما ترى يا شيخ محمد إن, إن واحد زي عبد المقصود تكفيري مبني على عدم اعتبار المسلمين اللي موجودين على الأرض دول في كل مكان ناس لهم حقوق وناس مهما كان ما هماش تابع الإخوان لازم تراهي حقهم يستمح دماغهم كلهم ويرى ان حرق سيارات الشرطة وبيوت ضباط الشرطة وبيوت ضباط دين يعني احنا ولع بيت اخوك شوف ازاي فلما اصل الى هذا الحد تب الناس الغلابة دي اللي انت استبحت دماغها وعطلت مصالحها ورحت ووقفت خمسة واربعين يوم وعايت ابدا الابدين في سبعة يوم تقعد ابدا الابدين في هذا المكان الى ان يرجع لك مرسى ده اللي بيتحدى ربنا سبحانه تعالى د الواحدة بتعمل كحك وبسكت في ربعة طوالاً ملف ده كنت نشوق بسكت بيو كده هنا إلى أن يارس الله الأرض عليه. عليك إلى على أن الارض الله الأرض أنا هتعمل كحك <تصفيق> لا انا وقع في يدي إيه اللي هو التسجيلات اللي, اللي تمت بين مرسي وتوظيم القاعدة وبين الظاهري عشان ما حنقول لك يا أخوان دول مجموعة من الناس اللي منهوش علاقة لابدين ولغير معتقدريين اللي بيروا ان كل المسلمين كفار ما عدا الاخوان فازاي انا هتعامل مع الناس دي سبحان ولا الناس دي هتعبر عن ايه دي جريمه اللي عملها بص اتفضل امم لا دي في, في, في لعب دور هنا من اول نجيبها من اول معلش كان يأتيه الكهف المجهور في مكان مجهور من جبال القاعدة من الأمين من المؤلم الظاهري في الصوت كان يأتيه من ستة الحق خلي بالك المكالمات دي بين الظاهري وبين محمد مرسي ودي اللي حتقوده لحبل المشنقة برضو إن شاء الله عز وجل لأن محمد مرسي طيب نأخذ بفصر أول نسألوا حال مرسي وقتها نجعله ثاني أخولي أبو فصر لكي تصدق السلام عليكم وعليكم السلام تفضل كيف حالك شيخ شيخنا وسهلا يا مرحبا الحمد لله ازيك يا ابو فيصل الله يطول في عمرك كيف الشيخ محمد الله يزكيك والله من فيك يعني سبحان الله العظيم يعني فانت محمود السينه ولا يا شيخ محمود ولا الله يحفظك ويبارك فيك لقد سخرك الله سبحانه وتعالى وعياك بفضل, بفضل من عنده وأنت لا تشعر بفضل من عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة وصخرك في كشف سورة الظلال ومن يدعون لهم علماء وهم جهلا وصفهاء قال بفضل من الله لقد كتب الله لك القبول في قلوب العمة وخاصة والشعب <سؤال> <سؤال> مصر والشعب السعودي وكذلك الشعوب الخليدية كتب الله لك القبول في قلوب علماء الدين المخلصين وكذلك كتب الله لك القبول عن اكتيارات هذه الدول فهذا احضروا على هذا يا شيخ محمود الحمد لله على كل حال وربنا يقع ان شاء الله عز وقل يعني سبب في بيان الحق ودفع الباطل الله ومعني اسمح لي يا شيخ محمود عبر قرص البصيرة فضل. السلفية اسمح لي ان اشكر القيادة الحكيمة والحازمة في بلاد الحرامين ومصر الكنانة على هذا الموقف الموحد ان لن اذنب صدور العمومة نشكرهم على هذه الاجراءات التي حطمت وكسرت اعداء عارض العمومة فرق الظلالة وعلماء الضلال علماء السوء علماء الفتنة الظلالين المذلين اخزاهم الله في كل مكان والزمان والقادر يا شيخ محمود والله يبهى وامر لهؤلاء الفرق الظالة ان شاء الله, الله. وقبل الشعب السعودي يا شيخ محمود والشعب اليسري خلف قياداتها إلى الحكيمة علماء دين وكذلك يا شيخ محمود هذه القضائل العربية الاصيلة التي لها شائر حظيم السعودية وبالخليج وقبت وكذلك بيوفر وقبت هذه الشعوب قلب هذه المقيادات في على الأمن ووقفوا ووقفوا على في هذا التوجه هذا التوجه لمحاربة رقب الولاد الرواب والشيخ محيط للخوارج هم خطر هذه الهمة ولكن يا شيخ محمود يعني يقرأ هذه الأيام هم قلة ممن يدعون إليهم شيوخ دين في السعودية ومصر وهم الله يا شيخ محمود جهلا وصفهاء كذابون همنا في القول أظنوا منثلين بشحاراتهم الإسلام هو الحم يا شيخ محمود من هذا هو التعامل حلوات الأمور والشعوب لزرع الفورة بنيهم فمن يريد الأحباء ليعوض من النصارى والمجوث صدقت يعني تأمر الشيخ محمود لمصالح حزبية أحلام صدقت فلم يشاركوا قيادات الشعوب في هذا التوجه هؤلاء العلماء فاعتزلوا وصمتوا لأنهم جبناء وليعلم الشعوب حذبتهم في مزلة التاريخ وظلموا هؤلاء العلماء الجبناء انهم علومة تنبيلة ولكن يا شيخ محمود هو ايداك خير فلا مانع ولا احد ينعن من ان نفرحهم ونعلمهم ونكشف ضخلهم ومخططاتهم للعلمة وتحذير من نعيب الامر من شرور هؤلاء سواء في الاعلام او حتى في مخاطبة القيادات مباشرة وفرحة هؤلاء بالاسم ولكن بالدليل قاطع موضوعهم بيشوه بالدليل وبالدليل القاطع يا جوز يا شيخ محمود القدع في سته يحول انا اقول على التظلم ان يتقدم للشرطه والقاضي ويجوز والثانيه الاستعاله على تغيير المركب والثالثه على الاستفتاء والرابع يا شيخ محمود تحديد المسائل وشروط مشغول هؤلاء ولا في حثهم حاولاء حاولاء المتامرين شيخ محمود يجب ان نرفع الشحوب حاولاء يا شيخ محمود الذي له ومنهج وقال وكذا الفعل مع الضلال يا شيخ محمود هذول الفلق هذول شرك قوم الذين كفلوا على هذه الامه يجب ان نرفعهم يا شيخ محمود ان شاء الله رفع باذن الله مشا... ان شاء الله باذن الله يعني يا شيخ بدعواتكم ان شاء الله يعني نستمر في كشف مخطط على المخطط وكشف هؤلاء جزاك الله خير يا ابو فيصل اهلك سائل يا جوز نفضحها يا شيخ شاء الله باذن الله إن شاء الله, ان شاء الله يعني ربنا يئنا ويوفقنا في عزله شاء الله, الله جزاك الله خير فصل <تصال> انا عايز اقول لك على حاجه في الاهل ابو فيصل قبل الحلقه بدقائق كان بيكلمني عن الاخوان ف بقول له يعني صمت أهل العلم هناك في السعوديه على الاخوان وعلى المؤامرات اللي بتحاك, بتحاك هذه خطر على البلد وغير مبرر فانا قلت يعني يا اخي اتكلموا حتى على الاقل يعني بيان او قرارات خلي من الحرمين الشريفين اللي اعتبر فيه ان جماعه الاخوان جماعه ارهابيه واعتبر فيه هذه الجماعات التكفيريه اللي الآن بتكشف عن الغل اللي في قلبها على المسلمين كافة وعلى خادم الحرمين طب هي أعوال هو قرار خادم الحرمين أنهى كل حاجة تقول لا هاتوا قرار خادم الحرمين وشرحوا في المساعد ينفع, ينفع ما كل واحد دلوقتي يعني الشعب أنا بخاطب أهل العلم الـ الـ الـ المخلصين في المملك العربية السعودية ليه ما تجيبوش القرار احنا جبناه وشرحناه في المحاضرة كاملة وفي اللقاء كامل ما تجيبوش القرار بتاع خادم الحرامين واهل العلم يقفهم في شرح وبياني وكشف هؤلاء المتآمرين حتى على الاقل ال... الناس ترى منكم انكم تقفون مع ولي الأمر وبعد حماية الاجيال وحماية الاجيال القادمة من اي سوء خصر فيه وتربس وما يقشفي عورة داخل البلد لاي متربس ما هو اللي بيحصل هناك في منطقة داعش هناك أكبر خطر أكبر خطر عن مملك العربية السعودية لأن القضية الوقت الحدوء في الأردن وفي السعودية أصبحت مكشوفة صحيح طب دلوقتي مين اللي حي... حيهيئ الأمور لو حد من دول دخل أو في حصل فيه اشتباكات أو شيء من هذا القضية اللي حيبقى يعني شوكة في ظهر المملكة هؤلاء الخوانة اللي قاعدين داخل وسكتين لابد ان يكون سكان المملكة على قلب رجل واحد ده المطلوب والمطلوب أوه. يقف في الكويت لان نفس الكلام هناك ويتمارض اصحاب البدع وده موامر امريكا وايران في الشيعة متفقين مع بعض تماما ده موامر على احداث طرق حوالين المملكة العربية السعودية انتقاما من موقفها المشرف مع مصر أوه. فالقضية دلوقتي إما كانش العلماء اللي هما بيقولوا لا إحنا ما إحناش تبع الإخوة تب ورّونا حتى حد منكو يطلع كده يتكلم كلمة يقول محاضرة حين أنا على هوا على طول وبعدين برضو في حاجة برضو مريبة انا مش لإيه المتصور مريبة فيه يا يا طب محمد فيذ القنوات الفضائية اللي, اللي في المملكة اللي بتعبر عن منهج أهل السنة بشكل جيد وبتعبر عن تدعو الناس إلى طاعة في مكوة فيذ والله يا طب محمد أنا مش عارف أنا حاجة أقول لك الأمر لدوء الخ الواحد يضع الكف على كف فيه رغم الكناك الكبيرة جدا المشايخ اللي هم يعني وقامات كبيرة, وقامات كبيرة. سبتين لي يا جماعة يعني أنا أعلم تسفى كبيرة يعني سبتين ليه إيه؟ يعني لا يوجد علمة يعني مش تعصب للقناة في العالم الإسلامي سوى قناة البصيرة يعني أنت تعلم أن فيه خلق أخر تقوم بهذا الدول الآن والله أنا أتمنى في فيه عشر قناة أتمنى بس انا أقول ليه إن إن الخطر اللي إحنا شايفون دلوقتي مش من العدو الخارجي الخطر كله من نوعيات محمد عبد المقصود اللي موجودها في الداخل من نوعيات من يأم بيت المقدس وهو يكشر عن أن يابه الآن سترى كلاما بزيئا وقذرا لا يخرج من الإنسان ويظن أنه هو اسلام أوه. وأن ما سواه من حكام فهم كفر وهم خونا يعني, يعني, يعني مستباح الدم والأرض و... بقى... دعمين الشعر كده رؤساء الدم بيسمون رسل السيسي بقى رئيس دم عند الإكوان المسلمين مع أنه اه اه اه كان سببا في حقن دماء المسلمين وتضييع الجيش ما انتقاد تعيدنا نبقى زي سوريا أوه. ما انتقاد تعيدنا نبقى زي العراق ولو ف... انا اتجيش وقفة في الحياة ده بتورس اللي احداثة كانت حصل ايه حصل حرب ايه نشوف المكالمات المستجلة دي باتفر ما من قصر الاتحاد من بكتب الرياسة من الرئيس من وبين الأمير وراء المشترات أخطر وأغربوا مكالمات في تاريخ مصر حيث كان الرئيس، رئيس مصر تتعقى تعليمات بنا ظاهر أولوها تعليمات لم تكن الهدف منها سوى تقليل وتخليل البلاد وقتل وتشريد العدار وهو ما حققت العدار في الأحداث التي تلت قولا التي جمعتنا بين مصر وظاهر رصدتها اجزاء سيادية واملية عالية مستوى ويتواجه حركة من حركات التأمر الخطير على مصر في عهد المعزوم الذي لم يكن مدارد وسط جمعته فقط وهو ايضا من قبل القاعدة وتكشف التسجيلات عن دورة خيرا الشاطر نائب وشد الاخوار ورفاع التطار رئيس دولة مئاسة الاسبق في لعد جنو للتقارب بين رئيس المعزول والإخوان من جهة وتنظيم القاعدة من جهة مخرى وتكشف على تنظيم الإخوان أسس شبكة اتصالات من خلال شركة أمريكية لمنع مراقبة الاتصالات ومنع التجسس على رسالة البريد الإلكتروني وكان مسؤول هذه الشركة على علاقة مباشرة بغير القوي إلى تنظيم الإخوان خيلة الشاطر وكشفت أن مرسي تسلمها لا تفخص من خالف البلاد استردتها تركيا من احدى الدول الكبرى وسلمتها لمسؤولين بعينهم داخل مؤسسة الرئاسة المصرية وارضع ما رصبته الانهيزة السيادية عن تلك المكرمات وعن الملابسات التي دارت معها وحيها كشفها اعمال سراكستانية والمصرية اجتمعت مع خيرة الشطر وكان لهذه الناصر والحصول الباشرة مع كل طوالي سعي القائمة وطنطبت توقيه تبين قبل 24 ساعة من ارتكالي في طحة رفح كيف ونتظرت هذه المكالمات وما يبادراتيها وبأي أحداث ارتبطت أن التسجيلات تتحدث وقارع خيالة تتكشت ودعونا تعرف على تفصيل المكالمات المكالمات واحد عشر الفيورتاشر شهر مكالمة لإدار ذنب مجلودنا في رفح في هذه المكالمة يهدر الظواري ذنب مجلودنا في رفح ويقول رئيس مصر لا تخشى هذه الدماء وعليك مبكرة رقيب قويس ثم تأتي الطاقة القرى وهو يقول له يجب أن يقول الجيش المصري جيشنا يسمح فيه بتدريب كل عن مصرنا لا تتزجار حول جوارح رئيس قال لي ساره مكالمة في المشروعين دي قولت قلبي على ضحيتنا انا شعره ليس بالمشهد التقليدي سيدي جرجان ومشاعره كل الكلام اللي كان يقوله مسكين كانت شيء اخر دول اخوات يا الله على فكره اللي اللي المكالمات دي كلها انا مبسوطه بتر في اجهزت الانبياء اه ده كلها الان في المحكمه اللي بيتحاكم فيها مرسي ويقولك عمل ايه عمل ايه عمل, عمل, عمل, عمل اسمه المكالمات اللي, اللي تسجلت مع الامريكاء المكالمات اللي تسجلت مع الظواهر المكالمات اللي مع خلايا الاخوان والتنظيم الدولي كل الكلام ده موجود يعني معنى كده ان في مؤامرة كبيرة على البلد تركيا ضلع فيها و... ومبيولات واجهزة ممارك. زي ما هم ازعوا دلوقتي الوقتي مش كان منصور على الانت والمقطع اللي احنا زيناه بين وزير خارجية قطر وبين القذافي على انه هم مش هيسيبوا السعودية قلنا ما يخلصوا على الآل سعود منها ويخلصوها من الآل سعود صحيح. صحيح يعني تشوف الخيانة وصلت لغاية فين والكلام دا كله تسجل وطلع بس فعلا اذا كده المخابرات المصرية نجحت في غاصب المكالمات ديان صحنا بقى هم تسلم الاياد تسلم الاياد ايه ايه ايه تسلم الاياد يودي يغني تسلم الاياد تسلم الاياد <تصفيق> الناس اللي يسجلوا الخيانة وضرب الجيش المصري سايف يعني هم اللي قتلوا الجنود اللي كانوا بساعتها بيفتروا في في رمضان, في رمضان. يعني حتى حرمة الشهر أنا بس عشان أوضح له الحجر محمد أنا بقول لك الإخوان فكري تكفيري للآخرين مم. مهما يقول لك اعمل حسابك و كنت بتتكلم معاه ان انت كافر عنك وهو رأي القديم جي في جلازته فهو بقيت القديم و طالع يعمل لك نفسه ان هو رجل زعلان على ال يتباتي على عليهم وهو متفل معهم على قتلهم مرسي متفل معهم على قتلهم و قولك ورسي عمل ايه و قولك ايه والله انا باستغرب هما سيبينه لغاية دلوقتي ما بخلصوش المحاكمة لديه مش عاب تخلص ليه لا هو الاصلا المسألة بشبه لازم بتاخد حقه عشان ما يوقلش انه بره انه هو لا يا عم هو يحكم بالوقاع اللي عنده شوف إذن يعد على الضوء جيش من المتدربين والجهابيين والمشتبيين تحت طيادتنا اي انه كان يسعى جاردا لدمج الجهابيين والإخوان والجميع داخل مؤسسة الجيش مكالمة تسعة نشر ألفين ونشر مكالمة على دول الفنين تشف هذه المكالمة الاتقاق بين رئيس المعزون وزعيم تنظيم الفاعلة وتحريد أيمان طارم زعيم الترجم تد دول الفنين وعلى رأسيها الإمارات والسعودية وفيها يؤكد مرسي على تقابله بعيد المدى على الفنين حتى ولو مصالح إيران إذ يقول أن مستشفى فاليبهر عنه نسقط من زيادة التعارض مع إيران بوقت مفلساً في المنطقة وتعريقاً على هذه المكالمة كشفت جهات سياده عن التواهي أنه خط بالفعل لعمليات كبيرة الداخل الشعودية ومعنى كبيرة عن وصل القاعدة بين الشيعة والسنة منه وإشعار أزمات داخل الأمراض بالتعامل مع ضدين الإخوان الذي شار لهم في كل منطقة العربية يقولون لنا ندخل سريعا الكلمة التي قال يا فائد الحرامي الشريفين وهو يؤمن النصر على فول وهو يقول لقد أنتظوا الله نصر العرب منذ عمرتي لم يكن يعلم مدى هاسوه أنا عايزة بس أتوقف مم. عند المكا... كلمة انخاذ الحرامي الشريفين هل خادم الحرامين على, على الطلاع بالحرسي؟ طبعا يعني الملفات دي المخابرات المصرية أو القيادة المصرية أطلعتوا على الملفات دي؟ مع القيادة المصرية كانت متبلغ السعوديين هناك وتقول لهم خلي, بالك. خلي بالكم خلي بالكم فيه كذا وكذا وكذا وكذا يعني فعلا فعشان كده السعودية تقدر الجميل يعني مصر يعني فعلا اللي عمله المشير السيسي يعتبر عمل تاريخي يا دكتور محمد أبتلك إن المشير السيسي هيتعمل فيه رسائل ماجستير ودكتوراه في أثر ما فعله على العالم الإسلامي والعالم كله بعد الكلام الموجع ده نستعد لكم فاصل ونعود لأنه نكمل الكارثة بتاع الرئيس اللي كان عاوز يخف البلد ويدمر جيش البلد ويستبيح دماء البلد وتعاون مع التكفريين والإرهابيين والمجرمين لضرب ابناء الشعب المصري حسبي الله ونعم الوكيل فاصل ونعود مشيتنا بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الذي <تصفيق> يريده